يقول يا وجودي وجد من خابطنه في ص د ق ا ه و ح م ل ن سود ا ل ا ي ا م ما لا يستطيع وجد ع و د ما ي ب ح ت ن يقصر في ا ل ص ل ا ح و ك ب ر و ع ي ا ل ى وصدف عن الطاعة جميلة من هو جيسن تكدر علي صفو الحياة ضيقت صدري وأنا قفلها صدري وسيع أحمل ا ح ل ا م المشاهير وفكار ا الدهاء لأن سوت بينها حلف في راس شجيعا بدأت الشعر لازم تناقل هالرواح م ن ه ب ط السوق مال الدعينية فالرجيع ي وانحصل عند العرب فالمواقيف ي اشتباه ترجح فقال الموازين فاليوم الشنيع لكن في ح ك م ا ل م ج ر ن مطوع تلعصاه بالعدل والصيرم ي خ ل والعاصية يطيع الله يحفظ خادم البيت ويعزل ولاهج عن رياتهم رفيعه ومنزلهما رفيع ك ل م ظهوره يظلي تحت فيت عصاه سورهم بيرادت الله على الدولة منيع فيها هني يلي يا من بغى ش ي اللقاه ما تنطحته صدوف الدهر مع ك ل ريع وأنا عمري ضاع من دون تحديد اتجاه كلما جيت أسلك ب د ر بقلت أخافه أضيع ي ع لما نهج طاعت الله وتوحيد الإله أسلك خوف ورجى منك الحية ل س م ي ع وأدري أن الفوز في اليوم ا ل ا خ ر ة لتقاه ما يفرق فالبشر داشريفة وذا وضيع أنقعدت خاف من الفقر وأحب الغناة ضعت بين أهل السيولة وأنا قدري رفيع وأنقعدت قضيت العمر ك ل ه على هذا السواه مات جوع بعير بوزيد ما جاها السلامة. الربيع و ا ن ا فيما السلامة. سببت لغتال انتباه وجيت مستعجر ثبتت في الخطة السريح حد نملك بين جمع العرب و ج ه ن وجاها كني م ل ك مال ق ر و ن وشربه بي السلام ع ل